alladheena yufuna bi'dillahi wala yanquduna almithaqa walladheena yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم قالَالَ تَوأَ فَقُمِممَا رَزَقُجُبْ وَأَم فَقُمِم مَا رَزَقُنَجُم سُِورًَا وَعَلََتَ سيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولاء عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ